وَالْمَلَائِكَةُ يَسْبِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ وَالْغَفُورَ الرَّحِيمَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أُولِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمم القرى ومن حولها لتنذر أمم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمته واحدة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 شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم وَمِنَ ومن الأنعام يَذْرَأُكُمْ يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير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 ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم ريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم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 وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إلى يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير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 والذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبهم يفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغيهم ينتصرون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 وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا قَاصِعِينَ مِنَ الْذُلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْقَاصِرِينَ الَّذِينَ قَصِرُوا أَلْفُ سَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ